اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم حكمة من اقوال محمد فريد ابو حديد كلما احسستم بدبيب اليأس بين قلوبكم التمسوا الضحك فإن اليأس لا يلبث أن يذوب تحت نوره الصاطع علم محمد فريد أبو حديد. محمد فريد أبو حديد علم من أعلام حياتنا الثقافية المعاصرة ورائد متميز في مجال القصة التاريخية ولد بالقاهرة في عام 1993. تخرج في مدرسة المعلمين العليا وكلية الحقوق واشتغل بالتدريس ووظائف أخرى قيادية وفنية بوزارة المعارف. أثر الحياة الثقافية بما يزيد على 25 كتابا إضافة إلى مقالاته التربوية والنقدية والاجتماعية. احتلت القصة التاريخية الجانب الأكبر من نشاطه الأدبي ومن ابداعاته في هذا المجال رواية الوعاء المرمري زينوبيا أنا الشعب وجحا في جامبولاد في مجال الدراسات التاريخية كتب محمد فريد أبو حديد صلاح الدين الأيوبي وعصره وسيرة السيد عمر مكرم بين الكتب السبعة التي ترجمها باقتدار ترجمته مصرحية ماكبث لشيك وكتاب باتلر الشهير فتح العربي لمصر نال محمد فريد أبو حديد جائزة الأدب لعام 1964 وانتقل إلى رحمة ربه في الثامن عشر من مايو 1968 عن 75 عاماً مثل لا يفل الحديد الا الحديد مثل من امثال العرب يضرب لبيان ان القوه لا تواجه الا بقوه مثلها او اكبر منها تماما كما ان الحديد لا يقطعه الا الحديد ولا يفل الحديد الا الحديد علم الحديد في أجسامنا عنصر الحديد هو المكون الرئيسي لكريات الدم الحمراء كما يدخل في تركيب كافة خلايا الجسم ويلعب دورا هاما في تنشيط وظائفها يؤدي نقص الحديد إلى الخمول وضعف النمو وزيادة نسبة الإصابة بالأمراض أفضل مصادر الحديد هي الكبد، اللحوم والاسماك صفار البيض، البقوليات والبذور الزيتية توجد أملاح الحديد أيضا في أكثر أنواع الخضراوات خاصة الورقية الداكنة كما يوجد في الفواكه الطازجة وبعض الفواكه المجففة تناول فيتامين سي وخاصة في البرتقال والليمون مع الغذاء المحتوي على عنصر الحديد يساعد الجسم على امتصاص كمية أكبر من هذا العنصر والاستفادة منها الشاي يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الحديد ولذا ينصح بعدم شربه إلا بعد الطعام بنحو ساعتين على الأقل طرفة جرسون أيوة جاي البيع عايزني إيه يا أخي المعاملة بتاعي الكريب أطلب شاي تجيب لي قهوة سلامتك بيه دا كاكاو <تصفيق> غدا نلتقي خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر